وعاد كتب بسادة طرام شاية سرها راحت راحت راحت راحت شهاية الكفار هم شلق هم من المد ادام شو هم ادبروا امث لا يقلبوا جاء لا يخبروا اقبال الملمد ادام مثل ادام كلبها وعيقار شو هم لا يذكروا حصوحالي لها الشي عبر يهودي أحاس وشمعش هم نعم وانين لا يشكروا، لا يكنبوا وهو عطاء ذم كخاء كده شيء يأتيدو أنوشيوزة، أناوشيوطابيوزة أنا بشلة جاد عيدة مرئي لهم أظل هو, و... هو, و... هو ناتلناها بشي يخفروا وبشيرها وحيكونا وقال صحيح الله أيوه دي وراثة العرب لأولا لقد قلت فارس يشلو كاسف شمع شي الشادة بيش أمر انفقها وليش وليسا ما وش على حد منها الكبر أمر تجلي يشلي كاسف واني شمع شي الشادة بي اني يخلشيها الكاسف أمر كلها ما ايه بعدها ايه لخما انفحت نزل لها الكاسف واعلق ستة رائعين وحضر و رأى؟ لا رأى بحلب بايت ايه بحلب بايت؟ امره ماذا؟ ما ماذا؟ امره ماذا؟ امره لا تفاحد هو يحذر بعد شلاشة يامين ايه ترى رأى ترى ما هو عسلهم؟ بعد شلاشة يامين محاضر وماذا ماذا ماذا؟ احرى شلاشة يامين محاضر ويحضر حقاً ويأتي لنأخذ كذب حرش له شيء يا موبا جياء من الشاكة الشابة من الشاكة العديمة من الشاكة الشابة ومرنا ما عمل كذب شديد ومرنا كذب شرخة تعمل كليته طيب؟ كين كين كين شي يلي ماسهم منه أحد منها بيسرينك هنا وقت وحل لك هير الشعب ومن <تصفيق> الشكه يلوي من الشكه الشعب وقال إخ اليهود يقول لك أبا طالق وما رأني على جنة أدن وما رأني على خطخة وما أبا عصر تأتي وما طارق سيت على خطي كانت تأموت وما رأني على خطخة وما رأني على خطخة ورأني شورة صيني أخبرت أنه يهودية؟ أخبرت أنني يهودية وليهودية أخبرت أنني لا يحميس أنا من أخموث وأنني يسر هرح أنا أصيح لهم كخان أنا لقى يحميس لجن... لجهة النوم وأنا حذر بصورتها... بصورت العالم بايس وكل وليه أليه أخجين جن عيدان وهو كله هو وبعلى البر. أمر أدمر في جائنهم أمر لهم كخا إلو شلي أرتم يهوديم أرتم تخريم الشام إلا للورسود لأتنالك وعبا خام أمامنا سجى الذهاب و think in there have been my formation and all of us is learning Für the Senate is my goal كلها كلها لتظهر لكنكم لا يمكن أجافنا كمير يحذق بها قدش فارقون كده لا هي رشود لما قدره يجيد زشالي كما كشك كدوب كلاها بينانين بين عثار تشوبة بيسر هارا عامر زشالي بيسر طب زشالي كما شعلو شجاو مسيح אמרים, זה לי וזה. זה שלי וזה שלי. כן, ולפי כוח, אמרים, בן עוזב יזוהר תמיד לא לפחד בשום אופן. אפילו דבר אחיד כזה לא לפחד, תשואר של הקדוש ברוך